111. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 112. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم 113. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ااننكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَاءَ الْذُّقُفُ عَلَنًا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 111. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 112. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 113. ولو ترى إذ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 قَدْنَ عَلَمُ إهُ لا يَحزُن كََّذ يَقولُون فَإِهُ لا يكَذّبونكَ وَلَ الظَّالِمِينَ بآياتاتِ الله يَجحَدُون وَلَقدَدْ كُذذِبَة رُسُل مِ قَبلكَ فَصَظَروا عَ مَا كُذبُ وَأُذُ حتىَ أَتَهُم نَصرُونَان.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 اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء واتنسون ما تشركون وَول قَدْ أَرسَلْنَا إِلَ أُمَ مِمّ قَبْنِكَ فَأَخَدْناهُم فَأَخَدْناهُم بِالْبَْسَِ وَالضَّرَّ إِلَ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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئك ان الله عليهم اها اولئك ان الله من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 111. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 112. قل إني على بينة من ربي مَا به 113. ما عندي ما تستعجلون به 114. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.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 111. ثم فِيهِ فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم وَهُوَ 112. وهو القاهر فوق عباده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 111. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 112. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل 113. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 وَمَا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 110. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 111. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلٌ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 124. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال, قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 125. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فَلََّا أَفَلَتْ قَالَ يَ قَوْمِ إّ ذَر أُم مَِّا تُشْرِكُون إِّي وَجَّهتُ وَجههَ لَِّذِي فَقَرَ السَّمَانتِ وَالأَهُضَحَنِيثَ وَمَا أَنَ مِنَ الْ المُشْرِكين وَحَجَّهُ قَوْمُه قَالَ أَنْتُ حَاجُّ لِلَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 إِ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّوَا يُخْرِرجُ الْ الحَيََّ مِنَ المَييتِ وَمُخْرِرجُ الْ المَييتِ مِنَ الحَك ذَالِكُم اللهَّهُ فَأََّ تُ فَقُونثَالِقُ لِصْباحِ وَجَعللَ الليلى سَكنَون وَشَّمسَ وَالْقَمَرَحصبَانات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 113. ونفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 114. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات وَجََّاتٍ مِنْ عَمْنابِ وَزَّيْتُونَ وَرْغَُّ نَ مُشْتَ بِه وَغَيْرَ مُتَشابِه أُظُرُ إِلَ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنَّه إَِّ فِي ذَالِكُمْ لياتَاتٍ لِقَوْمين 111. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 112. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 113. سبحانه وتعالى عما يصفون 114. بديع السماوات والأرض 115. أنا يكون له, ولد ولم تكن له صاحبة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 111. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 112. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 113. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم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 وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَّهَا إِذَ جَأَكْ ل يُؤِّنُون وَالنْ قَلِّبُ أَفْئِدَةَهُم وَأَبِصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤمنِنُ بِهِ أَوَّلَ مَغَّْتِ وَلَذَرهُم فِي طُغْيَانِ يِعمَّون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 112. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعداب شديد بما كانوا يمكرون 113. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَكَذَلكَنُولّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعظًَا بِمَا كَوا يَكْسِبُون يا مَعشَرَ الْ الجِِّ وَالإِنسِ أَلَم يَأتِكُم رُسُلُ مِكُمْ يَقُصّونَ عَلَيكُم آياتِ يَقُصّونَ عَلَيْكُم آياتِ وَيذِرُونَكُمْ لِقَا أَيَوْمِكُم هذا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 ولكل درجات مما عملوا وَمَا ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 وَجَدُ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعى مِنَ صباَا فَقالَاوا هذاَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِم وَهَذَا لِشُرَكَائنَا فَمَانْ كَ لِشُركَائِهِم فَلَا يَصِلُ إلَى اللهَّ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 111. قد وَمَا وما كانوا مهتدين 112. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 113. والنخل والزرع مختلفا عكله والزيتون والرمان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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمٌّ لِأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ 111. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 112. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 113. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم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 ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فلله الحجه البالغه فالهو شاء الا هداكم اجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا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 111. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 112. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 113. نحن نرزقكم وإياهم 114. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 115. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ 124. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 125. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 126. وإن كنا عند راستهم لغافلين 127. أو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 سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 111. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 112. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء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 وَرَفَ بَعْضَكُمْ فَووقَ بَعْضٍ دَرجاتِ ال لَدُلُ وَكُم فيِي متَكُمْ إِ رَبًَّاكَ سرَرِي النَّيقابِ وَإِنهُ لَغَفُول